وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان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 من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 وَمَن هُوَ مُسْتَغْفِرٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمْرِ الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من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 كافرين الا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقْبُ الدَّارِ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 على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ بظاهر بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقه وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وكلها ذلها تلك عقب الذين التقوا عقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أرسل إليك ومن الأحزاب ما يُكر بعضه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 دهم او نتوفينك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 وقب الدار ويقول الذين كفروا لستم مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب